الكعب العالي ده بيحلى يعمل تك تك حرير بالهوا بيطير يسحر بلا شك الكعب نقع على طول موعدة اكمدني ماشي على الموضة الكعب العالي ده بيحلالي يعمل جيتك واللبس حرير بالهوى بيطير يسحر بلا شك الكعب العالي ده بيحلالي المواعيد اك مني ماشي على الموضه